فنتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكدبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم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 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكدبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما اشتهون قلوا اشربوه لي ان بما كنتم تعملون ان كذلك نجتي المحسنين ويل يوم للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون